ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم 112. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا 113. وترى الأرض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء 117. وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 118. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير 117. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكبور 118. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب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 يَوْمَ الْآخِرَةِ فَيَمْتَدُّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَيَنْظُرُ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُمَا مَا غَاوِينَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له منفّس؟ السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَب بِهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُصِّعَتْ لَهُمْ فِي أَبُومْ إِنَّهُمْ 114. مِنْ من فوق رؤوسهم الحميم 115. يصهر به ما في بطونهم والجنود 116. ولهم مقامع من حديد 117. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من أعيد وهاذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها.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 112. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 113. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فَلْيَقُضُوا تَفْتَهُمْ وَالْيُفُونَ ذُورَهُمْ وَالْيَطَّوَ وَفُوّ الْبَيْتِ الْعَتِيقُ ذَالِهِ وَمَنْ يَعْضِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّهُ وَعِزَّ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَ لَكُمْ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 قيء أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يضم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل وسمّن ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكّل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المطبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شَعَائِرَ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قِنْدُ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولانصرن الله من ينصره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 كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معقلة وقصر مشيد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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ذلِكَ الْعَذَابَ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ يَوْمٌ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 111. قبلك من رسول ولا نبي إلا, إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنا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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَاللَّيَالَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن يُعَاقِبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ يُغْفَرُ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً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 115. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم 119. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور 110. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وَادْعُوا إِلَى رَبِّكُمْ إِنَّكَ لَعَلَى هُدٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُولِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ الَّلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٌ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيثٌ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَأْنُهُمْ يَسْمَعُونَ بِالَّذِينَ يُسْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكُمْ أَنَّ رُعَدَهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِأَسَلْ مُصِيرَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضرب مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ